السلام عليكم الله والسلام الله الله ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك اللهم فقد أخذنا في المرة السابقة سورة النساء وذكرنا كم اهتم الشرع بحق الطعفاء من النساء والأيتام واهتم بهذا الحق سواء كان هذا الحق في حال صغره مع اليتيم مثلاً أو حينما تتزوج في حال ذكر المهر وأخذ حقها أو في حال الميراث، أو في حال الميراث كما سنذكر بإذن الله تبارك وتعالى وهل أن الشرع قد ظلم المرأة في ميراثها أم هي دعايات كاذبة يودون بها أن يخرجون المرأة عن شرع ربها لأن إذا فسد الرجل فسد بنفسه وإذا فسدت المرأة فسدت الأسرة ومن ثم المجتمع كله. كله ذكرنا ووقفنا عند قوله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فلما ذكر الله عز وجل الاهتمام بحقوق المرأة وحق اليتيم أيضا من الحق أن ندفع الأموال للصفهاء ليتصرفوا فيها فالله عز وجل قد نهى السفهاء أن يأخذوا الأموال ويتصرفوا فيها من هم السفهاء؟ أسفهؤم الذين لا يحسنون التصرف في الأموان أنواع السفه السفه إما يكون سفه لصغر أو سفه لجنون أو سفه لخفة رشد عدم الرشد صغر يعني الإنسان لا يعطي المال للصغير لأنه لا يعرف كيف يتصرف في المال ولا يعطيه للمجنون أو من به سفه في عقله لأنه لا يعرف لا يعرف أن يتصرف كذلك أيضا لا يعطيه لغير الرشيد غير الرشيد ممكن كبير بس لا يحسن التصرف تمام؟ فيعطي المالها كذا ولا يعطيه حق التصرف بالرشد في المال كما أمر الله تبارك وتعالى فينفق هنا وهنا ويصرف هنا وهنا في غير وجوه الإنفاق. إذا فالسفه ثلاثة إما سفه لصغر وإما سفه لجنون وإما سفه لغير رشد والله عز وجل لنهى أن الأموال لهؤلاء يبقى من هنا نستفيد مشروعية الحجر على السفيه مشروعية الحجر على السفيه ويكون لولي الأمر أن يتصرف في مال السفيه لمصلحة السفيه يعني الشرع لما حجر على السفيه ليس للتضييق عليه وإنما كان مشروعات الحجر عليه لمصلحته هو المصلحة الصغير أو مصلحة إذا كان كبيرا مجنونا أو كبيرا لا يحصل التصرف في ماله فإن الشرع حفظ ماله من نفسه فشرع الحجر عليه فقال سبحانه ولا تؤتس فها أموالكم التي جعل الله لكم قيامة فقيام الحياة تكون بالاموال، لأن الإنسان لا يقدر أن يصرف الحياة في وجوها وأن يمشي في الحياة إلا بغير مال إذا فنهى الله تعالى أن نعطي المال التي هي قوام الحياة والمعاش للسفهاء سواء إذا كان من صغر أو كان من جنون أو كان من مصرف أو غير ذلك وامرنا ان نرزقهم فيها وكسوهم المفروض ان يقول وارزقوهم منها مش فيها تمام فلما أشار ب في عن من يعني ماشي ماشي هو يقصد أن لو لو قلنا أن نعطيه منها فقد يفهم أن يكون من رؤوس المال فأوكل رأس المال ولكن نموا ما لهم وأعطوه فيها أي من ريعها، تمام؟ فهذه إشارة بليغة في أننا نتصرف في مال هؤلاء للمصلحة فننمي تجارتهم أو صناعتهم أو زراعتهم فيبقى رأس المال. كما هو ويكون الأكل والتصرف في الريع أو الربح فيكون مثل الربح فيها وارزقوهم فيها واكسوهم كما أمر الله عز وجل أن يقول لسفائهم الذين منعوهم المال أن يقول لهم قولا معروفا بالكلمة الحسنة وبالوعد الحسن أن لكم محفوظ و فنحن ننميه لكم حتى تصلوا إلى الرجد في المال إذا كان هذا الأمر في مشروعية الحج على السفين ومن السفه الصغر طب إلى متى يحجر ويمنع الصغير حتى يأخذ ماله؟ قال حتى حتى يكون رشيداً أم حتى يكون حتى يكون بالغاً؟ آه؟ ها يبقى ليس البلوغ وحده سبيل سبيل سبيل الدفع للايه؟ للماء مثال ممكن يكون الولد عنده عشر سنوات خمس وصل لخمسة عشر سن بس أهوج لا يعرف أن يتصرف في ماء ناطل من ما ينفعش. احنا كده بنضيع المال قوام الحياة. احنا منعنا المال ليس لعلة الصغر او الجنون فقط ولكن اللي حسن تصرف المال. تب نعمل ايه? ايه? الحاجز بين الدفع المال ومنعه. لازم نعرف. نعرف اذا نشمها دهر ايه? الواحد لما يبلغ خمسطئر سنة. ندول مال. نعرف إزاي قال وابتلوا اليتام اليتام اللي انت له الحق ده عشان صغره ابتلوهم أي اختبروهم في المعاملات اعطوهم بعض المال البصير وانظر كيف يتصرف في المال فإن أحسن التصرف في المال فأعطوهم ايه أمواله شوف الشرع كيف أنه يحافظ على هذا المال نعم الله إن شرعنا كله مصلح ليس لأحد أن يكون لهم مطعم في شرء الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح أي البلوغ سن البلوغ وهذه من ألفاظ النكاح ورد في القرآن بمعنى العقد أكثر ورود لفظ النكاح في القرآن بمعنى العقد إلا في تلس مواضع من هذا الموضع أنه بمعنى البلوغ تمام معنى البلوغ فقال وَبَتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا الْنِكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا أي الرشد وهو التصرف في الماء بالنسبة لهنا لا ليس له سن الرشد تمام إذا قلنا سن الرشد أي سن البلوغ البلوغ له علامات أنت ذكر في الأصول الفقه أو خذته في في الفقه أو غير ذلك تمام إذا كان بالنسبة للرجل إمبارش العانة أو الاحتلال أو بلوغ إيه أو بلوغ سن خمسة عشر سنة خلاص وعند المرأة زيد بيه بالحيط خلاص طيب دي العلامات تاب الرجت الرجت إذا كان بالنسبة لصفة ال الاتيان العبادات يبهل إيه علامات البلوغ إن كان في المعاملات يبقى إحسن التصرف. تمام؟ فهنا قال حتى فإن آنستم منهم رشداً أي حسن التصرف في المال فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا أي لا تأكلوها إسرافاً إسراف لولنفاق لغير حاجة ضرورية وبدارا أي مبادرة ومسرعة قبل البلوغ إن نتخلص خلصوا المال بتاعهم وتلخالص ليه المال خلص عليك في الفترة اللي أنا كنت بصرف عليك فيه لا تأكلوها إسرافا وبدارا قبل أن يبلغ إيه أبن يبلغ اليتيم سنة الرشد طيب حال الولي يا إما يكون يا قادر الولي اللي هو ولي اليتيم أو المرأة يا إما يكون يا قادر يخرق قادر غني أو فقير تمام ودولي وهيتصرف في الماء قال الله عز وجل في هاتين الحالتين قال وم... ها؟ قال ومن كان غنيا فليستعفف يعفو نفسه عن المال ما ياخدش حاجة ياخد أجر من الله فقط ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يأخذ منه بالمعروف يأكل بالمعروف تمام على قدر حاجته لأنه مأمون على هذا المال تب ليه قال كده ليه قال إنه فليستعف ما كان يقول يستعف فقط وليس يتطوع مشان لقى حد يبقى ولل اليتيم أو المرأة تمام لا نجد أحدا يقوم بالوصايا على هؤلاء ونحن نريد في الأصل حفظ المال فإن كان حفظ المال لا يتأتى إلا بأن يأخذ منه نصيبا صغيرا جدا لكي يحفظ هذا المال دون ضياعه فهذا مطلوف الشرع خلاص فل... نعم ده دي الزكاة دي تبع الوصايا والولاية خلاص نعم لا غني يستعفف لا ده يستعفف لا. فليستعفف هنا الأمر فيه على قال بعض فقهاء أنه الأمر على الوجوب وقال البعض على الايه على الاستحباب خلاص والأصل أن كلمة يستعفف أن يترك إيه؟ آه يمتنع عنه خلاص يعف نفسه عن ذلك فإذا دفعتم إليهم أموالهم لما يجي بقى ساعة الدفع بقى خلاص اختبرتم لديهم يحسنوا التصرف ماذا تفعلوا فأشهدوا عليه وجوب الإشهاد على المال عند الدفع كان له كذا تمام ماشي وادي المال هو يأما يا بالزيادة يأما يا كما هو تمام لأنها ينني ويعدي حاسب بها في في الصادر والوارد وهكذا. خلاص؟ فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاستشهدوا عليه فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. نعم هذا الشرع الذي يحفظ للضعيف حقه. ولم يمنع حقه إذا وصل إلى حسن تصرف في حقه. أما إن أساء التصرف فيمنع فالشرع كله مصلحة فالشرع كله مصلحة يبقى من هاتين الأياتين مشعارة الحج على السفيه لمصلحته استحباب تنمية الأموال في الأوج والحلال لقارنة وارزقوهم فيها وجوب اختبار السفيه قبل دفع المال إليه إذ لا يدفع إليهم مال إلا بعد وجود الرشد وجوب الإشهاد على دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه ورشده حرمة أكل مال اليتيم والسفيه مطلقة الوالي على اليتيم إذا كان غنياً فلا يأكل من مال اليتيم شيئاً وإن كان فقيراً استقرض استقرض ورد عند الوجد واليسار. يعني عند وجود عنده مال يرد الحاجة اللي, اللي خد إيبه هو خد خد الضرورة ورده تمام لأنه وكيل ولي وصي على هذا مأمون على ماله وإن كان ما يتم يحتاج إلى أجير يعني كان كتير بقى عنده بهايم وعنده أرض وعنده كذا وكذا يحتاج إلى أجير وإلى عمال يعملوا فيه جاز الولي أن يعمل هو بأجرة المس يعني يحتاج مثلا إيه عشرة جاب تسعة وهو العاش والكل بيأخذ أجرة واحدة إلى له زي لكن لا يتميز تمام والأصل إنه هو يتحشى عشان لا يميز نفسه، ويقول لك بقى ده في إيه؟ ده في إدارة أنا بدير المال وبشتغل فيه، فيأخذ بقى إيه؟ نسبة الإدارة زي ما نشوف بعض الشركات. حاجة. لكن دي بتلجد على بقى خالص. بس آتي الولاء والوصايا غير رسات ال الشركات والمضارب. خلاص. لا هو بالنسبة الوصي إن توفرت فيه شروط الوصايا وكان فقيرا يأخذ منها لحفظ المال لحفظ المال المش ليس أنه يأخذ منها بأنه ينقص رأس المال ويضيعه وإلى الأصل فمال للولية أو الوصايا من فائدة لأن الأصل أنت بتوصي على مال يتم له تحفظه فإن كان الحفظ هذا يؤد أن أنت على الأقل تأخذ شيئا منه بس ايش معنى بان احنا نقول ان هو يقترج من ده يقترج للحاجة حاجته هو يأكل سما يأكل بالايه بالمعروف لانه هو ضيع من وقت كتير ومش لائف هيأخذ منه ايه كاك انما يستلف منه يعمل مشروع او حاجة من ديك ما ينفعش تمام ان كان هي بمشروع لليتيم او للصغير مش في مصلحتك انما يس... يعمل في مال يتيم لمصلحته هو لا يجوز ذلك. <تصفيق> نعم <تصفيق> لو في مصلحتين كشركة تمام؟ ماش، إنه يدفع منه ماله وهكذا خلاص. لا، استاء وصار. النم المضاربة حاجة تانية. هينمي المال إذا كان تنميت المال هذا، زين؟ إحنا قلنا دلوقت أن يكون له أجر الأجر المث. بدنا من أجيب واحد إنه هو آخر يا يتجد له في المال فهو هيتاجد لي في المال. فيفعل كما يفعل في بقية اللي تلك المعاملات اللي المثلية. ماشي نعم الأباء لو ليه مسوق ماشي للأب لما بيوصل لمرحلة كبيرة في السن فلا يحشد تصرف المال تمام يكون الحج ليس من باب ضياع البر لا الأصل إن هذا المال ما اللي والده أن الأولاد أصنعوا أنهم ينفقوا على الأيه على الوالد أن من يكون الحجر على الوالد سبيل لأخذ ماله فهذا حرام وعقوق للوالدين خلاص وإن كان الحجر ليس على سبيل العقوق أو إضرار الوالد ولكن لمصلحة الولد والله يعلم منهم ذلك فهذا مصلح فالمسألة مرتبطة والله جل يعلم بالنوايا فالمسألة مش حكاية الأبناء هم اللي حجر لا هو الشرع مفروض إنه يحكر عليه على من لا يحصل التصرف له في المال خلاص فالأبناء لا يرفعوا دعوة للحج ولكن يرفعوا فتوى في معاملة الوالد الولد يفعل كذا وكذا وكذا وكذا فإن قال القاضي بالحاج فليس من عند الأبناء وإن قال ليس بالحاجر وعليكم الوصائف ولديكم وأن تجعلوا ما له في حل وأن تتصرفوا عليه وغيرا تتنفقوا عليه كان له ذلك يبقى المسألة تأتي من هذه الطريقة خلاص طيب للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربة واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا كان أهل الجاهلية معرفين إنهم, أنهم لا يورثون النساء ولسه ما زالت الجاهلية موجودة لحد الوقت. الجاهلية لسه موجودة وأكثرها في الأرياض أنهم يأكلون حق المرأة فكان في الجاهلية يأكلون حق المرأة والطفل بحجة أن الطفل كالمرأة لا تركب فرسا ولا تحمل كلا ولا تنكي عدوا يعني مرتبط المراس باللي يجيب المكسب والإنفاق في البيت خلاص؟ واللي يشيل السيف فلما حدث ذلك كان هناك امرأة يقال لها أم كحه مات زوجها وترك لها بنتين فمنعهما عمهما له أخي الأخ الميت فشكت تلك المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية لرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون ومن ثم أصبحت المرأة كالطفل الصغير يرثان كالرجال مما قل منه أي مما قل من مالي المتروك ليتركه أو كثر نصيبا مفروضا أي لابد من إعطائي الوارث ذكرا كان وأنثى صغيرا كان أم كبيرا والمراد بالوالدين هم الأب والأم والأقربون هم الأبناء والإخوان والبنات والأخوات والزوج والزوجة كما سنقول إن شاء الله تبارك تعالى في مسألة الميراث يقول وإذا حضر القسمة هنا في فضيلة ومن فضائل الشرق غفل عنها المؤمنون قال إنه من البر والصلة والمعروف إذا مات الميت وقدمت التركة للقسمة بين الورثة وحضر من هؤلاء من لا إرسله ناس من الأقارب كانش لهم إيه ورث خلاص؟ قال حضر منهم من هؤلاء الذين ليس لهم إيرث كان يتيما أو مسكينا أو فقيرا قال بالأول أن تعطهم شيئا وإذا حضر القسمة قولوا القربة والمساكين واليتامى فايه فرزقهم من يعني شوف من باب ايه حفظ القلوب شبه لما تيجي توزع الأموال داخل قد كده وداخل قد كده والفقير عينه التالي مع كل مال يصل إلى صاحبه تمام فقال من حفظ هذه الأمور ومن الفضائل والأخلاق الجميلة أن نعطي من حضر القسمة شيئا مش نصيب ده شيء حاجة بسيط خلاص وإن تعذر إن تعذمت طملا فقول لهم قولا معروف كلمة حسنة تمام؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا هذا إرشاد من الله تبارك وتعالى للمؤمن الذي يحضر يحضر مريضا على فراش الموت بأنه لا يسمح له أن يحف الوصية بأن يوصي لوارث أو يوصي بأكثر من الثلث لأنه كلنا نعلم أنه لا وصية لوارث ما يجيش يكون ابنه هيرس ويقوم كاتب لابنه وصي دي بطلة على طول لأنه لنفسه قال لا وصيته لوارث إن الله أعطى كل ذلك حق حقه فلا وصيته لوارث خلاص دي أول حاج تاب لو وصى ما وصاش أكثر من من الثلث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابنه ابنه ابن ابنه نبي ابن وقاس قال الثلث والثلث كثير إنك انتظر ولدك أولادك أغنياء خرم أنتذرهم فقراء يتكففون الناس تمام هذا هدي شرعينا شرعين الكريم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم أي من بعد موتهم ذرية ضعافا ضعافا أن يكونوا أولاد صغار أو لذلك يتقوا الله في أولادهم يتقوا الله في أولادهم ممن حضر وفاته عليهم أن يتق الله وليقول لمن حضر وفاته ووصيته قولا سديدا لا حيف فيه ولا جور يبقى ده هادي الإسلام في مسألة الوصية ومسألة أنه يتق الله عز وجل حين موته فيعدل بين أولاده في حقوقهم وفي الوصية ولا يحيف بأحدا منهم ويعلموا أن مسألة الوصية سبب من أسباب شؤ الخاتمة ولا يجب الله أسباب سوء الخاتمة منها أنه لا يعطي أو يحيف في الوصية، فيختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله. يتنى طول العمر مش كويس، ويجي قبل ما يموت يقول له فلان ياخد كذا, يأخد كذا، وفلان يأخد كذا، وفلان يأخد كذا. بغير شرع الله عز وجل، فيحيف في الوصية، فتكون له نذير شؤم وسوء خاتمة والعياذ بالله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. ما زال الحديث في حفظ حقوق أموال الضعفاء من هذه الأمة المرأة واليتيم تكلم عن المرأة في حالة الصغر في حالة في حالة الزواج والمهر والصداق وغيرها في أول السور وتكلم عن اليتيم في حالة الصغر في الولاية والوصية وقال وتوعد في من يأكل مال اليتيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم. إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ولا يذب الله نسأل الله العفو العفية الظلم ظلمات يوم القيامة الظلم ظلم فمن أكل مال يتيم ويقول ما يتيم لا يدري وليس دعوه داعب سيده شوضار لما يخذ نص المال ده أنت تعامل الله زل والله يحاسبك على ما هو حقيقة واقع لا يحاسبك على ما يشعر به من استغفلته لا وما ربك بظلام للعبيد الظلم أنهم أكلوها بغير حق ومعنى يأكلون في بطونهم نار أنهم يأكلون النار يوم القيامة أي بما يعتبر بما يقولوا ليم أمرهم يوم القيامة فإنهم كانوا يأكلون اليوم مالا وفي الآخرة يأكلون نارا ولا بالله من نار السعير وهنا تبدأ الآيات في تقرير مبدأ التوارث في الإسلام استحباب, من أعط... استحباب إعطاء من حضر قسمة التركة من يتيم أو مسكين أو فقير وإن تعذر إعطاؤهم فبالكلمة الطيبة فالكلمة الطيبة صدقة أيضاً وجوب النصح والإرشاد للمحتضر حتى لا يجر في وصية عند موته. أربعة على من يخاف على أطفاله بعد موته أن يحسن إلى أطفال غيره فإن الله تعالى يكفيه فيهم. حرمة أكل مال ليتام ظلماً والوعيد الشديد في ذلك. بعد ذلك تبدأ الآيات في آيات الموريث، في ذكر الموريث الله يعني مسألة الفرائض والموريث كنت أود أن يعني أفرد لها أفرد لها بابا أو يوما بكامله ولن أستطيع أن أوفي ذكر الموريث ولكن إن كنا نذكر ونذكر حال النساء كما هي في سورة النساء فالبعض قد يدعي أن الإسلام قد ظلم المرأة والبعض من بني جلدتنا ممن سلخ من شريعتنا يطالب أن يتتساوى المرأة مع الرجل في المراس والله ثم والله لو أخذ لو أخذ الإسلام بقولهم لظلموا لو أحنا سوينا المرأة بالرجل هتظلم يعني هذكر يعني عشان نعرف ايه اعتبارات سريع سريعا الاول الورث الارث اللي هو التركه التي تنتقل من الايه من الميت الى الايه الحي القريب خلاص اركان الميراث اركان الميراث ثلاثة مورث هو من انتقلت التركه عنه وهو الميت وارث وهو الحي الذي تنتقل التركه اليه وموروث وهو التركة. خلاص؟ دي أركان اللي ايه؟ الأركان اللي احنا اشتغل فيه. حي اللي هو الوارث. وميت اللي هو المورث. تمام؟ وموروث اللي ايه؟ التركة. خلاص؟ طيب. شروط الإرث. عشان نوزع الشرط ايه؟ الشرط حياة موت المورث حقيقة او حكمة. إثبات أن الميت، الموارث اللي انتق منه التركة ميت. يا إما حقيقة مات واندفن يا إما حكما غاب وافتقد كان في معركة من المعارك ولا ولم نعلم عنه خبر أنه قتل في المعركة أو لم يقتل ولكنه غاب مردة طويلة. فهو في حكم المفقود فهو في حكم الميت حكما. خلاص يبقى أول شرط. لو تحقق موت المورث ايه؟ حقيقة او حكم. تاني شرب تحقق حياتي الوارث حقيقة او حكم. يعني الورثة يكونوا موجودين قدامنا او حكما يعني جنين في بطن ام. خلاص؟ الجنين في بطن ام. الام اللي هي الزوجة تمام حامل اللي جوه البطن ده مش هارس مثلا اسمه ده ايه؟ يسمى تحقق حياتي الوارث حقيقة نوع ايه او حكمة خلاص الشرط الثالث العلم باسباب الايه الارث العلمي بأس باسباب الارث اسباب الارث ثلاثة نكاح وقرابة وولاء نكاح ونسب وولاء خلاص النكاح الزوج والزوجة النسب هي القرابة ثلاثة، الأصول والفروع والحواشي. نبني نتكلم عنها دي يعني عشان إيمان طيار شو بكلام. خلاص، الأمر الثالث للولاء اللي هو المعتق. اللي هو الايه؟ العبد يعني، خلاص. ده بالنسبة لايه؟ لأسباب. لو نظرنا لأص... لأصحاب الفروض هل لهم عشرة. ثلاثة ذكور فقط والباقي ناس. الناس باقي اللي بتقول إن المرأة ظلمت. أصحاب الفرود عشرة. ثلاثة ذكر الزوج والأب والجد. دل صاحب فرد من الذكور. الباقي إناث. الأم والزوجة والجدة والبنات وبنات البنت تمام والأخوات لأب والأخوة والأخوات الشقيقة وأولاد الأم بيشترك فيه الذكور والإناث. خلاص. تبعي دي؟ <تصفيق> ماشي؟ أنا أنا بتكلم كده ليه؟ أنا بتكلم الأمور ديت عشان أنت تكون على أرض ثابتة أن الشرع لا يظلم أحد اللي يقول كده إن المرأة ظلمت فإنه يتهم ويقضح في أسماء الله عز وجل الحسن وصفاته ربنا بيقول وما ربك بالظلام العبيد وإنت تقول ربنا ظلم كفر بالله عز وجل بداية إن كنت جاهل فهذا أمر آخر تعذر لجهلك ومن يجهل من يجهل أن الشر هذا يظلم أحد طيب الإسلام إسلام وضع قواعد في مسألة توزيع التركة فإنه معروف المساواة بين المتماثلات والتفريق بين المتباينات أي المختلفات هذا هو العدل الحقيقي الذي تحتاجه البشرية ففي مجال المراث كان تقسيم المراث على أساس اعتبارات الاعتبار الأول درجة القرابة بين الوارث ذكرا كان أو أنثى يبقى المسألة مش مقالت مش مسألة أنت ذكر أو أنثى بس المسألة مسألة إيه درجة إيه قرابة فكلما اقتربت الصلة واقتربت القرابة زاد النصف في الميراث. كلما زادت اللي إيه زاد اللي إيه في الميراث وكلما ابتعدت ابتعدت الصلة قل المصيب في الميراث فابنة المتوفى تمام تأخذ أكثر من والد المتوفى وأم ابنة المتوفى متوفى وترك بنت وأب وأم البنت تأخذ لأن بنت أقرب الصلة من مين؟ من الأب وليه؟ والأم خلاص؟ تمام؟ ما جاش بقى ليه؟ الإنسان يتكلم وقال بقى البنت خدت أكتر من الأب هنا ليه؟ مش يزيب الأب ولا يعني؟ تمام؟ بأول اعتبار درجة القرابة لا ينظر إن مسألة الجنس ده جنس إيه لا ثاني اعتبار موقع الوارث من الحياة فالأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل الأعباء عادة يكون نصيبها في الميراث أكثر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة واستخفف من أعبائها بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة فبنت المتوفي ترث أكثر من أمه وكلتهم أين؟ أنثة لأن البنت قدام إيه؟ أعباد حياة أكثر من مين من الأم تمام؟ وتارث البنت أكثر من الأب حتى ولو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها تمام؟ وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التي للابن التي تنفرد البنت بنصف الثروة وكذلك يارث الابن أكثر من الأب جيب إيه؟ المسألة في مسألة إيه؟ الاعترار الثاني موقع الوارث من إيه؟ من الحياة فيما يقضوا عليه من أعباء من إيه؟ من أعباء خلاص؟ الاعتبار الثالث التكليف المال الذي يوجبه الشرع على الوارث حيال الآخرين ده الاعتبار الوحيد الذي يفرق بين الذكر والأنث الاعتبار الثالث هو التكليف المالي الذي يوجبه الشرع على الوارث حيال الآخرين التكليف المالي الذي يوجبه الشرع تمام? على الوارث حيال الآخرين هذا الاعتبار الوحيد الذي فريق فيه بين الذكر والأنثى تمام؟ ليس باعتبار الجنس ولكن باعتبار التكليف والأعباء الايه؟ المالية فإذا ما تساوى الورثة في القرابة وفي موقعهم من الحياة فكانوا جيلا واحدا الدرجة كلها متساوية واختلف في التكاليف المالية فيميز الذكر عن ايه؟ الأنثى فالأخ ياخذ أكثر من أخته والبنت والابن أكثر من البنت لأن الشرع ينظر بعين التكاليف والأعباء المالية المناطة بهم فالأخت المتزوجة في عول زوجها نصف علىها واحد ولكنها ترس نصف أخيها الذي يعول زوجته تمام؟ يعول زوجته أولاده، فإذا كانت أخته غير متزوجة فهو يعولها مسؤول منه، تمام؟ إذا قس على ذلك ومع ذلك فإن الحالات التي تميز الذكر عن الأنثى فيها أربعة حالات فقط، فقط أربعة حالات. وهي أن الزوجة ترس نصف الزوج خلاص آه. احنا عندنا بالنسبة لحالات المرأة جماعة خلاصة كده في اربع حالات المرأة في مرس المرأة. المرأة الحالة الاولى اربع حالات ترس المرأة نصف الرجل اربع حالات ترس المرأة نصف الرجل خلاص. أضعاف هذه الحالات تارس المرأة مثل الرجل. أضعاف هذه الحالات أي أضعاف الحالات المسابقة تارس المرأة إيه؟ مثل الرجل. دي الحالة الثانية. الحالة الثالثة هناك حالات كثيرة جدا جدا جدا تارس المرأة اكثر من مرأة الرجل الحالة الثالثة، أن هناك حالات ترس المرأة ولا يرس الرجل. تمام؟ الرابعة. تاني. المرأة ترس الرجل. المرأة ترس مثل الرجل. المرأة ترس أكثر من الرجل. المرأة ترس والرجل لا يرس. خلاص. تحب أجيب لكم مثالة بس هنتقل إيه المسألة إحنا إيه؟ حاجات دي عشان أقول لكم يكون عندكم ثبات ويقين وازدياد إيمان بالشرع الحنيف الذي شرعاه الله عز وجل عشان نعرف كيف كم اهتم الشرع بحقوق الضعفاء والتي والذي منهم المرأة يعني لما يكون أصحاب الفروض أكثر من الضعف نساء ده مش اهتمام بالمرأة اهتمام بالمرأة ما جعلهمش من أصحاب العصبات جعلهم أصحاب إيه؟ فروض في حالات صغيرة فقط كانت أصحاب العصبات تمام والمسألة طويلة ولكن ندخل في مسألة الإيه؟ هو طبعا الأول اللي يهمنا في مسألة المسألة المرأة ان المرأة تدرس في نصف في الرجل فربه حالات فقط في تساوي الدرجة والواقع من الحياة لو الزوج مع الزوجة والبنت مع الابن والأخ مع مع الأخ وأخت الأب مع الأخ الايه الأب <تصفيق> <تصفيق> طيب نخش في البتاء نخش في في الآيات هناخد من آيات كده سريعا قال الله عز جل يوصيكم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين تمام يوصيكم الله في أولادكم درجة واحدة تمام وواقع في الحياة واحد. تمام للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثة ما ترك يبحق البنتان تمام؟ أو أكثر ثلثي التاركة وإن كانت واحدة أي بنت واحدة فلها النصف هذا إذا انفردت عن الإيه؟ عن الولد يعني مثال مات عن أب وأم وبنتان يبقى البنتان تأخذ التلتين مات عن أب وأم وبنت واحدة، فلا نسوا، طيب لو تحط معها إبن، إبن الزكرة مثل حظن إيه؟ الأنسية، نعم. ما أقول ما مخبتوش بدايةً تمهيد في الميراث، طيب، عايزنا أجيب لك مسألة وحلها لك، وأنتم تشعر أصحاب الفروض، ولا الحجب ولا الحرمان ولا العصابات وأنواع العصابات والحاجات دي واقف الان هجيب لك مسألة واقول دي تاخد الثلث اما مش هتاخد الثلث عشان ده محجوبة بكذا حكم حرمان وحكم نقصان وحاجات من دي لا لا احنا هنقولك هنفهمك اللي في الآيات خلاص عشان انا مش انا مش في الفقه دلوقت انا في ايه في التفسير خلاص انما اجيب مسائل ما ينفعش ما ينفعش يا جماعه ان احنا لما اجيب امتحان أو وانا بشرح مادة من المواد إن أجيب مسألة لم تكن قد درستها وإلا المثال هيكون صعب عليك ما ينفعش في أي مادة من المواد وانا بجيب لك أقول لك مثل لذان خلاص سواء إذا كان في لغة أو في أصول أو في تفسير أو في أي علم من العلوم تمام وأم جيب لك مثال أنت مادة ما خدتهاش فين؟ في المعهد أو علم ما خدتوش في المعهد فأديك مثال تمام؟ وقول لك مثلا مثل بالمسألة الحجرية أو المسألة العمرية أو المسألة كذا، طب انت بتعرفها ولو جبتها لك تمام ها؟ نعم. طيب يوصيكم الله في أولاديكم للذكر مثل حضر المساين إذا تساوت الدرجة فيكون للذكر مثل حضر المساين اللي احنا قلنا ربع حالات بتاعهم خلاص؟ لو تساوت الدرجة فكان ابن وبنت مع بعض الاثنين يأخذوا إيه؟ للذكر مثل حضر الأنسية كان الأخت والأخ مع بعض هيكونوا إيه كذلك أخت الأب مع أخ الأب كذلك تمام وكذلك بالنسبة للأخ الشفيقة والأخت الشقيق خلاص طيب طب لو كانت البنات أكثر من بنت البنت الواحدة تمام تأخذ النصف والبنتان يأخذان تأخذنا الثلثاء أو الثلثين خلاص؟ لا الاثنين الاثنين فيما فوق لو كانوا خمس بنات توزع لهم التلتين كانوا اثنين هيقوموا التلتين زي بالظبط الايه؟ زي بظبط الزوجة لما نيجي للزوجة واحد متجاوز اربعة لهم التم التم يتوزع عليهم مش كل واحد تم خلاص؟ او لهم الرابع كلهم هيشتركوا فين؟ في الربع تمام؟ يبقى لما نقول حق البنات اللي هو البنتين فأكثر بمعنى أنه كلهن ياخذوا هذا الحق ماخدش لحد تاني يلا بطن رد عليه يرد عليه هنتكلم في مساله الرد ولا طيب نخلص الايه يا جماعه طيب يبقى احنا قلنا دلوقتي للذكر نصيبهم شيئين خلاص وصية من الله عز وجل وفرضه الله عز وجل وكتبه على كتبه في كتابه في مسائل للموريس النساء حكمهم البنتين فأكثر وإن كانت واحدة فلها النص ولأبوه الأب والأم لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد يبقى حكم الأب والأم إذا كان له ولد، الولد مش قصد منه الإيه الإبن دون الإيه البنت، لا، الاثنين، إن كان له ولد، يعني ذكر أو أنثى، الأب يأخذ السودس، والأمة يأخذ السدس خلاص؟ كويس كده؟ صود الصوص بخمسة ساس خمسة دي في رد ماش كل المسائل بتطلع كلها ما وفي حاجة اسمها عول يعني في زيادة على الف زيادة على المتركة يعني يطلع مثلاً مش يطلع سبعة على ستة فتيحصل فيها عول يعني ينقص أصحاب ايه يعني ايه عن مقدار في بيبقى في فايد في المال فيبقى في رد يرد عليهم مرة أخرى دي في عصبات بقى ملأ بقى يأخذ صوص والبكت تمام؟ <تصفيق> دي مسألة أخرى احنا عشان بس من ايه ما نفتحش مجالات تانية نخلينا ناخد بس انتم مطالبين بالآيات بس انا شاكبلكم الموارس يا جماعة تمام؟ احنا مطالبين بالايه بالآيات بس احنا بنفتح لبعض الناس عشان لو استشكلت عليه شيء الموارس في الفقه مش في التفسير ما اسألوا لو صاحب الفقه تمام؟ هو طبعا مش هده بس سنة الجاي لان السنة الجاي اللي هيبقى في البيوع النصف الآء الثاني من الآء من الـ من كتاب من من يبقى في الآء الثالثة الآء هيبدأ في النكاح والمورس في الثالثة وبعد كده في آخر حاجة الآء الجينات والآء والحجود الحاجات دي. طيب يبقى أن أب وأم في وجود الولد يأخذ كل واحد منه آء السدس. طيب إلا لم يكن له ولد هو وريثه أباه الثلث. تمام؟ فإن كان له إخوة فالأمّه الثلث. هقول هقول والله عارف الله اللي في أذنكم فالأمّ الثلث أي ثلث الباقي يعني لما يبقى في باقي تمام هيتوزع الأب والأم فالأم ما تأخذ الثلث والأب يأخذ الدي خلاص لا شيء باقي يعني مثلا <تصفيق> أما هو بيتكلم لا بيتكلم عن مسألة خلاص إن الولد مش موجود ماشي أبوه و موجود لو كان الأب والأم موجودين بس هي دي التالكة يبقى دي هتأخذ تلت والأب يأخذ الباقي طب لو كان في ناس تانية في أقارب تانية مع الأب والأم هنوزع للأقارب التانية خلاص والمال الباقي التالت يأخذ تأخذ الأم والباقي يأخذ واسطة المصاليتش وصل يعني مثلا زوج زوج وأب وأم ماتت وتركت زوج وأب وأم الزوج يأخذ الدين النصف كويس هيفضل الدين النص النص ده هو تلته للأم والتلتين للإيه للاب وصلتوا المصلح؟ رح اعطيه هديك طيب. فإن كان له إخوة أي من أم فلأمّه السدس يبقى في حالة هنا حالتين هو طبعًا أي في تالت حالت للإيه للأم التالت ما كنش في فرع وارث خالص تمام السدس عند وجود الفرع الوارث أو إخوة الأم زائدة فإن كان له إخوة فلأمّه السدس من بعد وصية وصية أو تين خلاص الحالة الثالثة ثلث الباقي مع الأب هنا عندنا ندام الفرع الوارث مع... خلاص دي ثلث الباقي بقى دي حالة الأم خلاص احنا شكنا مع كل حال ولكن نسينا حاجة ذكرنا زكرنا بهالآية قال من بعد وصيط يوصي بها أو تاين الحقوق المتعلقة بالتلك أربع حقوق أي إنسان أي إنسان ترك تركه مات وترك تركه لأرتاح حقوق مت بالترتيب. الإسراع في تجهيزه ودفنه وكفنه. خلاص يعني ما توزعش الترك. ألا ما تخلص إيه تجهزه ويندفن. خلاص تمام؟ كان حاجة قضاء ودينه. آه هقول آية هقول إن شاء الله. خلاص. ثلاثة انفاذ وصيته أربعة تقسيم تركة بالحق المتعلق بالايه بالمين نعم اه احنا عند السلس انفاذ وصيته فيما ايه السلس فيما دون للحديث حديث ايه سعد بن أبي وقاص خلاص؟ نعم، لا مش في خلاف. قال من بعد وصيته يوصي بها أو تين، لأنه في حال الميت وهم جالسين بجواره، فلكي ينبه على هذه الحالة وكيفية الاهتمام بوصيته، نبهها، فقال من بعد وصية، فقدم تم الوصية على الدين، ولكن إجماع الأمة على أن الدين ينفّس قبل الآية الوصية. فالدين بالإجماع قضاء الدين بالإجماع قبل تنفيذ الوصية لا التجهز الأول تمام التجهز ده حق الميت بداية خلص كل حاجة للميت دخله قبره خلاص يفضل ايه بعد كده يشوف شغل الأحياء احنا بنخلص حق الميت في مماته ايه نخلصه حتى ما يخلص خالص من الدنيا ده حقه ده فلوسه خلاص؟ اشتري كفنو تشتري كازات أجر واحدة هاي هي يقبر الميت ك... كل الحاجات دي كلها من فلوس الميت خلاص؟ وطبعا ال... الإنسان الميت مرهوم بدينه تمام لذلك على الورثة أن يتسارعوا في قضاء دي... الديون حتى الشهيد لم يفلت من ال من الدين فنسأل الله عزالي أن يقضي ديوننا فريضة من الله ثم يقول سبحان الله الناس بقى اللي خايفة إن حد يصلم حد أو خايفة إن الإعمام يكلوا حق البنات أو البنات دوة كان ما كانش بيسأل في عيالة وغير ذلك زي كثير إن واحد يقول أنا تركت مليشة لبنات أهم حق بيع البنات وعشان ما حقهم الله عز وجل يقول أباكم وأبناكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله والله إحنا تبعنا الشر أنت لا تعلم ولدك هينفعك ولا خوك اللي هينفعك لمن ينفعك ممكن العاصي اللي كان بيعوقك في حياتك يهديه الله بعد موتك ويدعو لك فلما لا تعطيه حقه بنتك ليه بنتك دي ممكن ليه يكون أفضل من ابنك؟ لما مسألة إن هو يعطل توزيع المواريث وحاجات ديت في حياته قبل موته ما بنسميش مارسه يا جماعة اللي, بيو... اللي بيورس أو اللي هو بيوزع حق الحقوق قبل الموت ما يسموش ميراث لأنه ما تحققش شرطة لإيه؟ الميراث خلاص؟ فين الموت المورس حقاً أو حكماً؟ ما فيش أول ركن من الأركان المراس مش موجود! يبقى وفيش حد يقول أنا وزعت المراس بتاع قبل إيه؟ ما فيش حد يجي يقول أنا عايز حقي من أبويا أو حقي من أخويا أو حقي من زوجتي تمام؟ وهو عايش! ما عايش حق! ف... ما ينفعش حق طالب واحد طالب يقول لك مش معنى هو جوز أخويا وما جوزنيش لا هاخد حقي من جوازه منين إين؟ من التاركم! لا! حق حقه لأصحابها للكل إلا إن نازل عنها أصحابها بالرضا يعني هم لو تراضوا فيما بينهم أن يعطي الزو... الزواج يفضل لواحد بس لما تجوز هيعطي الجوازة بديك لهذا الأخ يبحقهم وتنازلوا عنه إنما أنت لا تفرض عليهم ذلك ويكون واجبا والجلسات العرفية اللي بتحصل ضيات ما ينفعش اترك ما تركه الميت حقه للورثة فإنهم بينهم ترضا وبينهم وألفة وبينهم الود والمحبة وغير ذلك ويبهند تصالح على ذلك ماشي؟ لما أن نوجب عليهم ذلك لا يوجب. نعم. والله إن كان لضرورة يظن أو يغلب على ظنه أو يوقن. أنك سوف تمنع مفسدة وتظهر مصلحة، له ذلك، المسألة بتبقى صعبة، لأن لذلك بقول لك إيه؟ أنت بتقول له هو يعني المصلحة، أو لك لو كانت المصلحة وأنت أكيد يعني، لأن المسألة أنت بتوزعش الأصل، أنت وزع المرسل يكون بعد ووفد الإيه؟ بعد ما موت الموارس، خلاص دي الأصل، إذا كنت تعمل خلاف الأصل، يبقى لازم تتحقق وجود المصلحة، ماشي؟ طيب، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هتكلم عن إيه؟ عن السبب الأول من أسباب المرسل النكاح. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد يبقى الزوج لهم نصف من الزوجة إن لم يكن له ولد من ذكر أو أنث يبقى لو قلت لك أي مسألة فهزوك. وما فيهاش أولاده يبقى أخذ النص على طول اكتب على طول كده ما مالوش اللي حالتين اللي هم موجودين هم فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك يبقى الزجل حالتين ينصف الربع فقط كان ليه أولاد يبقى ايه الربع اللي ما لوش أولاد يبقى ليه النصف تحت القضية خلاص طيب مما تركت من بعد وصيات يوصينا بها او تاني نفس الكلام قدم الوصية لوجود الايه الوفاة وحرصا على تنفيذ الايه الوصية ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن ثمن مما تركن مما تركتم يبقى إذا الزوجة لها حالتين الرابع في عدم وجود الإيه اللي نسميه الفرع الوالد يعني والثمن في في وجود الإيه الولد خلاص طيب من بعد وصيتك توصل بها أوتين وإن كان رجل يورث كلاله الكلاله هو من مات وليس له إيه ولد ولا والد لا أصل ولا فر ولد ولا إيه ولا والد. وذلك قال إيه؟ وله, أخ... وله أخن؟ أو أخت؟ بلاش... بلاش أب أو أم أو والد؟ لا، إذا الكلالة معروف أنه ملوش الأسر والأب ولا إيه؟, لو الأب ولا إيه؟ أحد من الأبوين ولا إيه؟ والعين المبارده عشان إيه؟ كل شوية بتيتزر حاجة عنه. فيه هناك من أصحاب من, أصحاب من الأقارب أو من أصحاب الميراث أنهم لا يحجبون حجب حرمان يعني دول يرثون في أي حال من الأحوال يرثون الأبوان والزوجان والب... والالأبواله والأبناء الأبوان الأب والأم دول ما يحجبوش في أي حال من الأحوال متى وجدوا في أي مسألة لازم تطلوا الزوجان متى وجدوا في أي مسألة لازم إيه البنت والاب متى وجدوا في أي مسألة نعطيه خلاص يبقى لا يحجب حجب إيه حرمان ممكن يحجب حجب نقطة آ ممكن إيه أطين ينقص الحق بتاعه لوجود الإب والزوج ينقص لوجود الإب صح؟ زي ما إحنا قلنا ترد فين في الآية طيب نيجي لمسألة الكلاله الذي مات وليس له أبوان ولا ولد خلاص ولا ولد وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية رواصة بهوتين، نعم. الباقي لا هنا هي بيم يكون في رد، ييم يكون في عاصب، تمام؟ ييم يكون في إيه عاصب؟ ماشي، فاترك توزع كلها عليهم، فإن لم فإن كان فيهما غيرهما هياخد هما يكون مشتركين فإن في الثلث ماشي وبعد ذلك إيه, إيه يأخذ الورثة إيه التركة، تمام؟ طيب، بالنسبة للأخوات اللي هو أخوت من أم ودي المسائل اللي فيها إيه مثليت الرجل مع الإيه مع المرأة. إنهم يشتركوا في الثلث بالتساوي. ها شي أولاد الأم يشتركوا في الثلث بالتساوي. الذكر زي الأنس. خلاص. يبقى إذن مسألة الكلاله من ليس له والد ولا ولد إنما يرثو إخواته الأم أو إخوات لأبيه وأمه كما في هذه الآية. فإن كان له أخ من أمه فله الثلث وإن كانت له أخت فله السدس وإن كانوا اثنين فأكثر فلهم الثلث فلهم الثلث خلاص طيب هداية الآيات نستفيد من الآيات سريعا كده طبعا ايه دي اللي باقيت الآية فهم شو ركز في السوم بعد وصلتني وصل بها اودين غير مضار وصية من الله والله عليم الحليم هذات بيان ميراث الزوج من زوجته والزوجة والزوجات من زوجهن بيان ميراث الكلالة وهو ما لا يترك والد ولا ولد فيرثوا إخواته فقط يحيطون بيحاط الإكليل بالرأس فلذا سميت الكلالة. لأن هو سميت الكلالة لأن الإخوة يحيطون بالميت يحط الإ إكليل بالرأس فسميت إيه الكلالة. خلاص. قل اللي يذكر الكلمة مع نوم الله والد له ولا ولد صحيح. ده دي, دي, دي لفظ لغوي وده لفظ شرعي. إهمال الوصية أو الدين إن علم إن الغرض منها اليدرال بالورثة فقط. عظم شأن الموريس عظم شأن الموريس فيجب معرفة ذلك وتنفيذه كما وصل الله تبارك وتعالى. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين الله تبارك وتعالى بعد ما بين هنا الشرع في المواريث قال تلك حدود الله قد بينتها لكم وامركم بالالتزامها فمن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري مثلا الانهار بانواع الانهار وذلك والفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى الحدود عد الشرائع والأحكام ومات على ذلك فجزاؤه أن يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والعياذ بالله من عذابه سبحانه وتعالى إلى هنا تكلمنا عن حقوق المال بالنسبة للطعفين المرأة واليتيم بعد ذلك تكلم عن أحكام خاصة للنساء في المعاملات وأيضا سواء كان في المعاملات في العشرة أو في المال أو ذلك من الأول قوله واللات يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فإنسكون في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يتعلى الله لهن سبيلا أقول قول هذا واستغفر الله لو لكم الأسئلة بتاعة سورة العمران أنا مجاهزة بس الإخوة القائمين على الإدارة يأزنوا بذلك فإن أزنوا بذلك فهي لكم تمام أعتقد أنت إن شاء الله ماشي فهم يعني زي الأسئلة فاتت تقريبا خمس ورقات تقريبا ماشي ست ورقات زي التانية ماشي فأنت سبحانك اللهم الله وحمدك الله وستغفرك الله واتوب إليه طيب بسم الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم يعني نلتفت يعني جانبا يعني أنا عارف أن مسائل الموريس مطلوبة ولكن احنا العذر ان هذه المسائل بتحتاج في البداية تهيئة لازم نحن نأخذها في مراحل للمساءة ان احنا يعني نضع الأنصب ونحل المسائل بغير ان نأخذ العلم من بدايته ده من الصواب طبعا نعلم صعوبة هذا الأمر في عدم وجود كثير من الناس يفتنوا في مسألة المريس لأن المسألة ما بتطلبش أن أنت تعرف أصحاب الفروض فقط. لكن المسألة بتحتاج أن أنت تعرف أنواع الحج تعرف أنواع العصابات تعرف العول والرد والتخارج مسألة المفقود والوصية أشياء كثيرة جدا جدا فهي المسألة اللي اتطلب منا صبر انت بتسأل اسئلة انا ممكن اجيبك عليها بس هي المشكلة اني محتاجة قبلها اني ايه اوطد واهيلة تأصيد فإن شاء الله يعني أبشروا إن شاء الله هو علم بسيط وسهل محتاج أذهان متوقدة والناس عندها علم بالرياضة تمام عشان تقدر تشتغل في كافية معرفة المسألة وقسمة المسألة والأصل في المسألة والحاجات ديت فإن شاء الله أمور سهلة وبسيطة وربي يس الأمور إن شاء الله شاء الله والشيخ ماجد يعني من الناس جدا نصرزل أن نفع الناس بعلمه قوي جدا في الفقه وفي الماريس فان شاء الله أتجده معه إن شاء الله السهولة واليسر إن شاء الله تبارك تعالى طيب بقي الآيات هنالكلم إن شاء الله عن أحكام النساء قال الله تبارك تعالى والتي أتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا في البيوت حتى يتوفرون الموت أو يجعل الله لهن سبيلا الله عزيزي لما ذكر الحدود وذكر جزاء من يتعدى الحدود ذكر هنا معصية من معصي وجريمة من الجرائم الكبرى ألا وهي ثاحشة الزنا ووضع لها حدا كان هذا الحد في بدايات التشريع ألا وهو الحبس في البيوت حتى الموت إلى أن ينزل له عز وجل حكما آخر فكان حكم الزنا في بداية الأمر هو الحبس في البيوت حتى الموت الزوج نعم الآية من سخة طبعا هي هو طبعا مسألة النسخ او ان مش منسوخه بيان لأن الله قال او يجعل الله لهن سبيلا قال لك مسألة إيه مش منسوخ الله عز جعل لهن سبيلا كما جاء في الحديث الله عز قال قال جعل الله لهن سبيلا الثيوب الثيوب الرجم والبكر والبكر جلد 100 وتغريب عام تمام كما جاء في الحديث ف هذا بالنسبة للمحصنات المحصنات أي المرأة المتزوجة العفيفة الحرة إذا زنت كالفبليث الأمر يتوفاهن الموت خلاص ثم بعد ذلك جاء التشريع بحد الزنا وهو الرجم وذلك في المحصنات أما في غير المحصنة فجاءت بداية سورة النور الزينة والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلد مائة خلاص إذن غير المحصنات من الأبكار فقال في شأنهن والذان يأتيانها منكم فآذوهما أي الذين يأتون الأبكار كان بكرا كان حد في البداية آذوهما يضربوهم ضربا خفيفا وتقريعا وعتابا تمام مع الحبس الإنساء أما الرجال فليحبسون وإنما يكتفى بأذاهم إلا أن يتوبوا ويصلحوا أو يصلحوا فحينئذ يعفى عنهم ويكفى عن أذيتهم هذا معنى قول تعالى والذان يأتينيها منكم فآذوهما فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما وهذا هذين حتىين تمام لم يمض عليهما إلا وقت قليل حتى جاء وعد الرحمن حيث جعل لهن سبيلا فقد صح النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه حتى أنزل الله تعالى الحكم النهائي في جريمة الزنا فقال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مئة ورجم بالحجارة والبكر بالبكر والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والمراض بالثيب أي إذا زنى ثيب بثيب وكذا إذا زنى بكر ببكر وبهذا أوقف الحد الأول في النساء والرجال معا ومضى الثاني أي جلد البكرين فقد نزل فيهما آية النور الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلدة أما رجم المحصنين فقد مضت السنة بذلك ماضى السنة بزلف قد رجمنا النبي صلى الله عليه ماعز والغامديين ورجم اليهودي واليهودي ورجم بعده أبو بكر وعمر وعثمان تمام فهو حد قائم إلى يوم القيامة ثم بعد ذلك تكلم عن توبتهم فأغفرنا الذين يستحقون التوبة وثابت لهم من الله تعالى هم المذنبون الذين يرتكبون المعصية بسبب الجهلة وزيك قال بعض السلف ما عصي الله إلا بالجاه تمام بالجاه فكل معصير تكبت في الأرض كان بالجاه تمام كانت الجه ثم يتوبون من قريب أي لا يسوفون التوبة ولا يؤقرونها أما الذين يجترحون السيئات ما علم منهم وإصرار ولا يتوبون بعد فعل الذنب فلا توبة تضمن لهم فقد يموتون بلا توبة شأنهم شأن الذين يعملون السيئات ولا يتوبون حتى إذا مرض أحدهم وظهرت عليه علامات الموت وأيقان أنه ميت لا محالة فقال أنه تاب فهذا الذي عاين لا توبة له كمثل الكفار ولا الذين يموتون وهم كفار تمام؟ فهؤلاء عندما يعاينون الموت فلا تقبل منهم توبة أبدا، إنما التوبة على الذين إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب وكل قريب إما أن يكون أمران قبل يوم القيامة قبل طلوع الشمس من غربها أو قبل حضور معينة الموت، تمام؟ فهذا من قريب. فأولئك يتوب الله عليهم ويقبل توبتهم لأنه لأنه عليم بضعف عباده حكيم يضع كل شيء في موضعه الله به ومن ذلك قبول توبة من عصوا بجهالة لا بعناد مكابرة وتحدي ثم تاب من قريب أي لم يطيل مدة المعاصي والثانية وليس التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت تمام؟ قال إني توبت الآن وليست التوبة أي لا توبة لهؤلاء ولا الذين يموتونهم كفاء أي ليست لهم توبة أيضا فإذا جاء أحدهم الموت قال توبت كفرعون الذي لما عاين الموت قال آمنت أنه لا إله إلى الذي آمنت به بسرائيل وأنا من المسلمين فرد الله عليه الآن وقد عصيت قابل وكنت من المفسدين وقالوا تعالى أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما إشارة إلى كل من مات على غير توبة سواء كانوا مرتكبا للكبائر أو بكفر أو شرك إلا أن المؤمن الموحد يخرج من النار بإيمانه والكافر يخلد فيه بكفره إذا يتبين من هذه الآيات عظم وقبح مسألة الزنا وفحشة الزنا بيان حد الزاني قبل نسخه بآية سورة النور وحكم رسالة في رجم المحصن, المحصن والمحصنة التوبة التي فضل الله بها على عباده ما كان صاحبها أتى ما أتى من الزنوب بجهالة لا بعلم وإصرار ثم تاب من قريب زمن الذين يسوفون التوبة يؤخرونها يخشى عليهم أن لا يتوبوا حتى يدركم الموت وهم على ذلك فيكونوا من أهل النار وقد يتوب أحدهم لكن بنذرة وقلة سورة وقبلة تقبل توبته إذا لم يعاين إمارات الموت لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر لا تقبل توبة من حشر من أو حشرجة نفسه وظهرت عليه علامات الموت وكذلك الكافر من باب أولى لا تقبل لو توبه بالإيمان إذا عاين علامات الموت كما لم تقبل توبة فرعون يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلواهن لتذهبوا بعض ما أتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فأس أن تكره شيئا ويجعل الله في خير كثيرة ان أردتم استبدال زوج ما كان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا من منه شيئا أتأخذونه وإثم مبينة وكيف تأخذونه قد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا هذه آيات يعني توضد المسائل الاجتماعية في المجتمع المسلم ويبطل ما كان شائعا قبل الإسلام من الظلم لاحق بالنساء فقد كان الرجل إذا مات والده على زوجته أي ترك زوجته ورثها أكبر أولاد من غيرها فإن شاء زوجها وأخذ مهرها وإن شاء استبقاها حتى تعطيه ما يطلب من مال حتى يترك كتل مرأة بالشكل وبعد كده يدعون أن الشرع ظلم المرأة يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترث النساء ليست النساء عقارا ولا مالا ها كانت المرأة كانت المرأة قبل الإسلام كذا كانت مال كانت مال كانت عقار تورث لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن من العض والضيق أن تضيق عليهم لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن كان عندهم مال تأخذوه عشان بتغضلوهم وضيق عليهم عشان تغضم لهم ثم قال لا يكون ذلك إلا أن, إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فهذا الحكم إذا كانت المرأة مات عنها زوجها جاء الإسلام ليقول لها أن تعتد في بيت زوجها فإن انقضت عدتها فهي حرة في نفسها فهي حرة في نفسها لا يملكها أحد لا ابنه الأكبر ولا الأصغر ولا غير ذلك ولا تعطلوهن لتذول بعض ما آتيتموهن هذا حكم آخر هو أنه يحرم على الزوج إذا كره زوجته أن يضيقها ويضارها يؤذيها يضرها يضيق عليها حتى تفتدي منه ببعض مهرها بضيء علشان تخترع منه ترفع لدخل فتدي فلوس وإيه وتذهب، خلاص فهذا من باب العضل المضيقة والمضارة لكي تأخذ ما آتاها الله عز وجل هذا ما لم ترتكب الزوج فاحشة الزنا أو تترفع عن الزوج وتتمرد عليه وتبخس حقه من الطاعة والمعاشرة بالمعروف أما إن أتت بفاحشة مبيناة لا شك فيها أو نشست أو نشوزا بيناة فحينئذ لزوج أن يضيقها حتى حتى تفتدي منه بمهرها أو بأكثر حتى يطلقها وذلك لقوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبيناة ثم أمر تعالى عباده المؤمنين بمعاشرة الزوجات بالمعروف وهو العدل والإحسان وعاشرهن بالمعروف فإن فرض أن أحد الأزواج كره زوجته ولم تأتي فاحشة ولم تصر على ذلك فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله في خيرا كثيرا فإن أبقيتها ولم تطلقها فعسى أن يكون في بقائها وصبرك عليها خيرا كثيرا من حفظ الأسرة وحفظ الولد وغير ذلك من هذه الأمور التي نعلمها وهنا أردتم استبدال زوج كان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا الرجل إذا أمهر مرأته أي شيء بقدره كان قنطارا ودي دليل على أن ليس للمهر حد فقال وآتيتم إحداهن قنطار وإن كان إن أيسر النساء مؤنة أقلهن مهورة. ولكن ليس معنى ذلك أنه يوجب على الرجل أن يعطي أقل المهر أو, يكون يأ... أو أن يحد له حد ولكن المهر ليس له حد فإن الأصل فيه تراضي الطرفين أو العرف المتبع رجل أراد أن يعطي امراته مليون جنيه خلاص هو حر هي امراته وهو ماله، خلاص فإن آتيتم إحنا هنا قنطارة وآتيتم إحدهنكم ترأ فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غريضا بأي حق تأخذون ما آتيتموهن وبأي حل أحللتموه وأنتم قد أفضيتم أي جامعت جامعتم بعضكم بعضا واستحلى واستحللتم فروجهن بذلك المهر فكيف إذن يستردوه أو يأخذ شيئا منه إن ذلك بهتانا وإثما مبينا انظر لهذا العتاب انظر لهذا السؤال سؤال استنكار وتوبيخ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ميثاق الغليظ هو عقد النكاح سماه الله غليظا لأنه مؤكدا يقول الزوج نكحتها على مبدأ امساك بالمعروف أو تسريح بإحسان فأين التسريح بإحسان إذا كنت تضايقها حتى تتنازل عما آتيتها من المهر أو من الصداق فأين إذن تسريح بإحسان ففي هذه ابطال قانون الجاهلية القائم على أن ابن الزوج يرث امرأة أبيه حرمة العضل من أجل الافتداء بالمهر وغيره الترغيب في الصبر على الزوجة جواز أخذ الفدية من الزوجة بالمهر أو أكثر أو أقل إن هي أتت بفاحشة ظاهرة لا شك فيها كالزنا أو النشوز، جواز غلاء المهر يكون الصداق كبير جواز ذلك فقد يبلغ القنطار غير أن التيسير فيه أكثر بركة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وجوب مراعاة العهود والوفاء بها إلى هنا هنقف عند المحرمات من النساء من قوله ولا تنكحوا مناكح نكح من النساء إلا ما قد سلف نو كان فحشتا مقتا وساء سبيلا أقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا آه زوجة زوجة سبتان زوجة ما كان Mr. Bistat'tı. Mırra orada. Abadi Mr. Pegdi Zaud'da. Sekken Zaud'da makine Zaud'da. Ezzo, yok, بينش يا جماعه عشان في استبيان هيوسع عليكم الاخوه